بسم الله الرحمن الرحيم و أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة و السلام على أ ش ر ف الخلق أ ج م ع ي ن م ح م د و أ ه ل ب ي ت ا ل ط ي ب ي ن ا ل ط ا ه ر ي ن و ا ل ل ع ن ة ا لا د ئ م ة ع ل ى عدائم ه أ ج م ع ي ن أ ب د ا ً أ ب د ي ن عمولا ا ل صادق صلى الله عليه و سلم و علي قال صلى الله عليه و آ ل ه من سلك طريقا ً يطلب في ه ع ل من سلك الله ب ه طريقا ً في ا ل ج ن ة و إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة ل ت ض ع أ ج ن ح ت ه ا لطالب العلم رضا به و إ ن ه يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في ا ل أ ر ض حتى الحوت في البحر وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ل ي ل ة البدر و إ ن العلماء ورثه الانبياء أ ن ب ي ء إ ا ل أ ن لم ولا ولكن العلم درهما فمن منه يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا وافر أخذ منه أخذ بحظ وافر اللهم صل على محمد وعلى محمد ن ب د أ إ ن شاء الله في الدرس ا ل ث ا ن ي من دروس الفقه خ ذ ن ا ا ل م ر ة اللي فاتت الماء ق س م ن المطلق إ ى ا ل ا ا ء ل م والماء المضاف وقلنا هو يشوف يقول المطلق يصدق الماء اللي عليه اللي إن يعني اسم ماء مية اما الماء المضاف ف م ن ف ع ش نقول انه ده م ي ة لا لازم نقيده ب شيء م ي ة كذا اللي بيبقى عصير معين او شيء ممزوج بماء اخلنا بأن الماء المطلق طاهر ومطخر لغيره خبثا وحدثا وفرقنا بين الخبث والحدث ومطخر لغيره بأن بين و ر و ق ث ل ا ث ة وايضا خلنا ان الماء المضاف طاهر ولكن غير مطهر لغيره و هنا في دليلين على كده لان ه الماء المضاف انه غير, غير, غير طاهر ولكن غير مطهر لدليلين قلنا الدليل ا ل أ و ل و ا ل ن ه ا ر د ة ن أ خ ذ الدليل الثاني ا ا ء ا ل الدليل ا ل آ خ ر الذي يثبت أ ن الماء المضاف طاهر ولكن غير مطهر هو, هو كالتالي نضرب عليه مثال عشان يكون الدليل واضح لو عندنا هدوم ملابس وقع عليها بول مثلا بول صبي فكده احنا م ت أ ك د ي ن ان الثوب ده نجس لكي نطهره إ م ا انطهره ب م ي ة م ط ل ق ة وفي الفرد احنا ما عندناش م ي ة مثلا مية لكن عندنا ماء مضاف عندنا ماء مضاف ن ت ح ر به ولا م ن ت ح ر في ا ل ح ا ل ة دي افرض طهرنا به هل يكون الثوم طهر ام لا, بنقول لا. ليه؟ لأن ا ل ث و ب ت ن د س ب ا ل ف ع ل و ا ل ط ه ا ر ة م ش ك و ك فيها ي ع ن ي احنا ط ه ر ن ا ب ا ل م ا ا ء ل م ض و ع هو ان م يكون مطهر لغيره. لم يثبت شرعاً هذا الموضوع هو ان يكون ه م ا ا ل م و ض ا ف م م ك ن يكون م ط هذا ر ل غ الموضوع هو ف ت ظ ل ا ل ن ج ا س ة على ح ا ل ه ا و ن ح ك م ب أ ن ل ما غير ان الثوب ل م ي ط ه ر ل ا ب س موفي ه أ ص و ل ا ل ف ق ه بل ا استصحاب استصحابنا ا ل ن ج ا س ة و ت ر ك ن ا ه ا أ ب ق ي ن ا ه ا ع ل ى م ا كانت علي ه أبقى مكان على مكان هو ده الاستصحاب ا ل م ت أ ك د ي ن يعني بنستصحب من المتاكدين منه ا ل ل ي احنا م ت ي ي ق ن ن منه م ت أ ك د ي ن من ا ل ن ج ا س ة ان الثوب نجس وشككنا بعد كده هل الماء المضاف تهروا ولا متهروش طبعا مفيش ا دليل شرعي ان الماء المضاف بيتهروا فبنستصحب ا ل ن ج ا س ة يعني بنقول ان الثوب نجس كما كان لم يطهر ده الدليل التاني جبناه بمثل عشان يكون واضح. قال ولم ه ن ا ك د ي ل آخر وهو أن ا ث ب ت ت نجاسته ب ا ل ن ن ص الشرعي فلا ح ك م بالنسبه ط ه ر ت ه ب ز و ا ا ل ج ا عنه إلا ا شرعا أن الماء المطلق ل ن أن ص وقد ثبت م ط ر لغيره ولم يثبت ذلك يثبت ب الى ن س ب ة إ ل الماء المضاف فيجب إذن استمرار ما كان على ما كان وهو الاستصحاب حتى بعد الغسل بالماء المضاف ه ذ الدليل ا ا ل ث ا ن ي في س أ ل ت أ ن ه طاهر غير مطهر ماء المضاف طيب ا ل ف ق ر ة ا ل أ خ ر ى بين المطلق والمضاف عندنا ن ق ط ة أ خ ر ى هو طرحه على ه ي ئ سؤال هل لو فرضنا شفنا ميه ومش عارفين دي مئه مطلق ولا مضاف عشان نطهر بيها او نتوضا بيها او ما اشبه ل ي نحن كنا ع ا ر ف ي ن وقبل كده ش ف ن ا و ع ر ف ن الماء مطلق و بعد كده شككنا انه بقى مضاف ح ا ج ة وقعت عليه مثلا خلته مضاف ولا لا نفس الموضوع ناخد الاستصحاب بيجينا هنا برضه اللي احنا متأكد منه ان شكينا منعملش بشكنا ناخد بالاطلاق ناخد باللي احنا متأكد منه يعني بنحكم بان الاستصحاب اللي ماء بالاطلاق باللي متأكد بعد كده ده مطلق الماء مطلق متأكد برضه نتوضا منه وننطهر به الاشياء الناس ا ل ص و ر ة ا ل أ خ ر ى عكسها لان أن الماء دا مضاف ومعتقد شكينا ك ب أ ن ه تحول ل مطلق و لا طبعا ب ن ب ق ى مكان على مكان و بناخد ما متاكدين منه و بنحكم ب أ ن الماء ما مضاف الصوره ق أو مطلق ل ا التالته لا معرفة ب د ا ئ ي لا ل ما فيش معرفه الماء ي ا ب ت ل ا ن ئ ي أن نحكم ن ه ماء مطلق ماء مطلق أو ل أ ن ه لا يوجد عندنا أ ص ل شرعي أ و دليل يقول لنا أ ن ا ل أ ص ل في الماء مثلا يكون ماء مطلق ا ل أ ص ل في ا ل م ي ة ت ك و ن ماء مطلق لا مفيش طالما أ ن ه مش عارفين أ ن ده ماء مطلق أ و ماء مضاف منحكمش ما نحكم ما بشيء لا ماء مطلق ولا ماء مضاف تمام؟ يعني فرضا لو تم الغسل به ن ق د ر نجزم ب أ ن ه ت ه ر طهرنا ب ا ل أ ش ي ا ء ل أ ن ه ممكن يكون ماء مضاف تمام فاستعماله لا يغني شرعا هذه ي الثلاث صور ا ل ل ي ه و ه مش م ب ح ت ا ج ي ن ن ق ر أ المقطع لانه طويل ممكن تقراونه بعدين طيب بعد ك ل ا في ف ق ر ة أ خ ر ى الماء النابع وغير النابع عن ا ل إ م ا م الصادق عليه السلام قال لا ب أ س بان يبول الرجل في الماء الجاري وكره ان يبول في الماء الراكد بالنسبة ده يعني صورة أخرى من الماء المطلق لأن الماء المطلق أقسام أو أنواع كثيرة منها الماء لصورة لأن من كثيرة أو أخرى الجري ا وماء المطر وماء الشباب هنا بيتحدث عن الماء الجري ا أ و ان ل ا ب ع ب ا ل ن س ب ة ل ل م و ض و ع ا ل ن ا ب ع وغير ا ل ن ا ب ع ه نكفي ا ا س ط ل ا ح ي ن في ا س ط ل ا ح ل غ و ي م ع ن ى ل غ و ي و ا س ط ل ا ح أ و م ع ن ى ف ق ه ي ع ش ا ن م ا ي ح ص ل شيء خ ل ط ب ي ن الثنين ا في ا ل ل غ ة النابع او الماء الجاري هو اللي بيجري على الارض اي ماء تجري على الارض في اللغه تبقى ماء جاري سواء كان لها الارض ده ا ل يعتبر لا يدخل ي... سواء كان لها مية وقفة ب من الأرض أو لا أو ي ع مصطلح ن غ و ي هل المصطلح ا ل ن غ و ي ده؟, ده اللي احنا قصدينه يعني في الفقه ده اللي بندرسه م ماء ا يقولوا ا ج ي أنه الأرض أي كان لا الماء الجاري النابع يعني يجب مية يعني شيء مليان بمية حل أي شيء فيه مية يقول دي ماء جاري جاري في في الجاري اللي بينبع عندهم نجزعه منا من لو حل لك قال لك لا الفقه اللغة باللغة الفقه الأرض كوز وكبوة هو شخص مش ماء ماء أرض ده ده سواء جيري فعلا مشي في الارض او مجريش بينبع في محيطه في مكانه ده يعتبر ماء جاري في الفقه الماء عكسه هو الماء الراكد اللي هو لا ينبع من الارض سواء نجري على أرض أو مجريش على لانه يجب ا ل ان ل ل يكون هناك ل اشياء مستقله ل ا ن ا ب ع يكون هناك اشياء م س ت ا ل ه لان الجاري الماء ا ل في ا لا ل يجري عن ل الأرض الأرض ى ما يجري في ا ا كان أو غير نابع والراكد هو الواقف ا ب ع أو هو غير ل ماده ح ص و أو أو و ر بئر بركة غدير وقال في ق ل ل صاحب ا م ا المراد بالجاري النابع ر ك د في فقهاء الفقه اسطلاحي الجاري لأن لا عن مادة من ا د ة م أ ق س ا م الراكد اتفاقا يعني الفقهاء ت ف ق يعني م ومعنى ن أن بدون على اللي بيجري ا د بتمده بدون ة ب ن ع هذا أ ن للفقهاء اصطلاحا خاصا في معنى الماء الجاري والراكد يخالف ا ل ل غ ة فالجاري عندهم هو النابع و إ ن لم يجر ي بالفعل ل أ ن فيه ا س ت ع د ا د لدوام الجريان والراكد هو غير النابع و إ ن جرى بالفعل إ ذ لا استعداد فيه لدوام الجريان ا ل أ خ ر ى ب ا ل ن س ب ة إ ذ ا ل ا ق تواتر النجاسة الماء م ل ق ا النجاسة ا ت ت و عن الرسول, الرسول الاعظم صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أنه ه ذ انه الحديث خلق الله الماء طهورا لا خلق ي ج شيء شيء ينجسه أو لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه غير أ وعن لونه أو و رائحة وعن الامام إ م ل عليه ل ل ص ا ا ا د ق س إ ذ الربا إن كان ا م ا ء قد ت غ ي ريحه ر طعمه أو فلا ت ش و ل تتوضأ ماء ن ه وإن لم ش ر الرضا ب وتوضأ وعن الإمام عليه الإمام السلام ا م البئر واسع لا يفسده شيء إ ل ا أ ن يتغير ريحه أ و طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم ل أ ن له ماده ا ل ن س ب ة لوقوع ل ا ن ج ا س ة في الماء او اذا الماء تنجس عندنا ثلاث صور ثلاث حالات الاولى ان ا ل ن ج ا س ة تقع في ماء نابع ولا يتغير بسبب ا ل ن ج ا س ة دي ل لون ولا طعم ولا ريحه ل ا ف ي ا ل ل و ن ي و ن ل د ي ا ل ط ع م ي و ن ل د ي ا ل ر ا ط ع ويكون ل ن ا م ا ط ي ك و ن لدينا م ق ا ط ي ك و ن ل ا ي ن ا مقاطع ويكون لدينا مقاطع ويكون لدينا م ا ط ع ويكون لدينا مقاطع ا ي ك و ن لدينا ل ق ا ط ع ويكون لدينا مقاطع ويكون ل م ا ط ع و ي و ن لدينا مقاطع ويكون لدينا مقاطع ويكون لدينا مقاطع ويكون لدينا مقاطع و ي ك ن لدينا مقاطع ويكون لدينا م ق ا ل ع وي ا ل ص و ر ة ا ل ت ا ن ي ة ا ل ن ج ا س ة بتقع في الماء لكن في ا ل ص و ر ة دي بتتغير اللون, اللون او الطعم أ و ا ل ر ي ح ة زي ما قلنا في الروايات يبقى الماء دي نجس مادام تغير هي ب ق ى هنا الماء تنجس سواء كان كتير أ و و ل ي ل سواء كان نابع أ و غير نابع طالما انه تغير خلاص لكن الفقهاء في ا ل م س أ ل ة دي اشترطوا للتغير ثلاث شروط ا لو ف ق ه ا ا ء ش ت ر ا نجاسه وقعت في الماء وتغير مش اي تغير بنجس الماء ده في شروط لو تحققت الشروط دي بالماء ت ن ج س اول الشروط دي ان يكون التغيير ا ل ل ي ح ص ل في ا ل م ي ة بنفس الملاقاه يعني بنفس م ل ا ق ا ت ا ل ت ج ا س ة ل ل م ا ء مش بوست يعني م ث ل ا ل و في حي... في عندنا بير و ح ي و ا ن جلاك م ا ل ل ه كان ج ن ب ا ل ب ي ر د ه بينو بين ا ل ب ي ر ك م خطوة م ث ل ا أ و كم م ت ر لكن ل ي وما تلحيوان ده م ا ي ت ن ك تورميتا لا يروح يحولي ا ط ل ع م ي ة من البير هشم ر ي ح ة هلل ا ما ء ا ل ب ي ت نجا سيت في ا ل ح ا ل ة ديال الرومن ريها في ريها في تغير ي في ريها ل م يرى سوى سؤال هذي س ا ل ي نوليته ي إ ل ا إذا ت رياض نجاس يللات تغير تام او تغير تغير تريح ة إ ذ ا كانت نتجت من وقوع ا ل ن ج ا س ة في البير مش, مش من ن ج ا س ة جنب البير تمام ده المفهوم من الروايات ر ب ي ت الواضح منه ده الشرط ا ل أ و ل ا ن ي أ ن يكون بنف... التغيير بنفس ا ل م ل ا ق ا ة الشرط ا ل ث ا ن ي أ ن يكون التغير أو التغيير حصل ب أ و ص ا ف النجس النجس للمتنجس يعني لو فرضا م ر ب ة مربى مشمش و م ت ن ج س ة وكان فيها وقت فيها نقطه دم و ا ل م ر ب ة ا ل م ت ن ج س ة دي وقت فيه ميه هنا كده الميه تنجست ولا لا هنشوف لو الميه نشوف حاله لون التغير بقى هنا اللون هيفرق في الموضوع لو ا ل م ي ه تغيرت بلون المشمش بلون المربى هي بكده ايه يعني اما اما يعني ما انا س ح ب م ا يكون المايه تغيرت بلون المشمش بلون المربى أ و بلون ا الدم أ ي ه م ا يانجوس ايهما تكون بصوره ا ي ا ي ا و س ايهما ي ا ن ا ي م ا ي ا ن و ي ه ا ي ن ا ي م ا ي ا ن ي ه م ا ي ن ج و س ا ي ا ي ن ج و س ايهما ن ج ايهما ي ي ه م ن ه ي ا و ن ا ي ه م ي ي ه م ا و س ا ي ا ي ن ج س ا ي م ا ن ج س ي ه ن ي ه و س تغيرت ب ل و ن ا ل م م ش ش يبقى س ي ن ه ا ا ل م يجب ا ه طهرة ي ان يكون هناك اشياء ل تجاريه ل ن ي ج ب ان يكون و هناك اشياء تجاريه الشكل يعني لو تغير باللون خلاص يبقى كده تنكس سواء كان ب أ و ل ي ا ء لكن نحن نعمل ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى ما نعتبرها تم تغيير باللون الثالث ص و ر ان يكون التغير او التغيير حسي لا تقديري يعني يكون التغير بين ا ل شيء نجس حسي ومرئي واضح للعيان ي ع ن ي ل و ف ر ض ا في خل الخل طبعا نزل م ي ة الخل د ه كان متنجس لكن ا ل ج س م مش بين فيه يعني لكنه متنجس والخل المتنجس د ه وقع في ا ل م ي ة في ا ل ح ا ل ة دي هي بالماء نجس ولا لا لكن الماء مش نس ي يتغير مش تقديري. يعني تقديري لو النجاسه خ ل لو ل ده ا اللي كانت في الخل مثلا كان لونها غير لون الدم ي و ل ل ا الميه كان ممكن ظهرت في الميه لكن طالما انها مش ظ ا ه ر ة ومش ب ي ن ه للحس تبقى ايه ب ا ل ماء ط ا ه ر مش نجس ا لان الشرط التغير حسي مش تقديري ده في الكتاب لكن ان يكون ومش تقديري حسي في ده ب ا ل ن س ب ة لمسائل الفقه ضروري جدا ان ا ل إ ن س ا ن اللي بيتابع المسائل دي يرجع فيها ل ل ر س ا ل ة ا ل ع م ل لأن ي ة العمليه ا ا ا الفتاوى الموجودة الكتاب والرسالة خ ت ت ل ف في بين ة يعني مثل يعني مش مشتاقه الشرط ده لو في خل يعني مثلا فرد م ت ع ج س و المياه ما تغيرتش ب ن ج ا س ة الخل يعتبر ماء هنا ايه نجس ده جود طيب ا ل ص و ر ة ا ل ت ا ل ت ة ل م ل ق ا ت ا ل ن ج ا س ة للماء ان تقع ا ل ن ج ا س ة في ماء قليل غير ايه نابع في ا ل ح ا ل ة دي بنحكم ب ن ج ا س ة الماء سواء تغير أ و م ا ت غ ي ر ما دام الماء قليل يبقى طيبا تنجس وسلم طيب الله طيب كده ما طولناش الفق إ ن شاء الله ل أ ن الوقت خدنا أ ع ت ق د كده كفايه عشان الصور بس دي تتحفز ويكون الدرس مفهوم إ ن شاء الله بنكمل درسنا في ا ل م ر ة ا ل ق ا د م ة ب إ ذ ن الله وصلى الله على النبي محمد وال بيت ه الطيبين الطاهرين